بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أرحمك إنها الشفاء إنها الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن, ومن وحي العلماء كان نبي يقرأ الحسن والحسين ويعبدهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين الله أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لهم شفاء <تصفيق> لما في, لما في الصدور فالله خير حافظا إلى كل مهموم إلى كل مظهور إلى كل مسهور ومنسوس ومعيوم إلى كل مريض. كما أن نفس الخبيث في العقدة يؤثر سحرا بإذن المولى كذلك نفس الصالح بالقرآن يؤثر نورا وشفاء وعافية بإذن المولى جل جلد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيق نزف لقلوبكم الرقية الشرعية بصوت القارئ سعود الفائز يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الرقية الشرعية الشرعية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا ورحمة وأولئك هم المفتدون ومن وحي العلماء الله سبحانه سرع الأسباب وأمر بها وأمر بالتوكل ولا منافات بين هذا فالمؤمن يتوكل ويعمل بالأسباب فالتوكل لا يلنع الأسباب والأسباب لا تمنع التوكل ويدع أو يعمل بالأسباب وهذا يتوقع والواجب يجنع بينهما وفاكقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه سبب بالأسباب وأن كل شيء بيده جل وعلا فمن حفظه الله فهو المحفوظ ومن أرد الله به شيء أن نزل به ذلك الشيء والكوة لكن العبد عليه يخبر الأسباب يا مغيث الغايثين ويا مجيث السائلين اللهم رب الناس أذي بالباس وشفعت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الرقية الشرعية الرقية الشرعية ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ, يحفظ. يعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ ما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عيد أخسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومن شر حاسد إذا حسد فأخرجناهم من جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب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 شو في واذا اظلم عليهم قام ولولا شاء الله لذهب بسمع وابصار ان الله على كل شيء قدير يكاد سنا برقه يذهب بالابصار لا تدركه الأبصار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 تسر الناظرين وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي بالظالمون في ضلال مبين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنَ الَّذِينَ فَضَّلُوا ذُرِّيَّتَهُ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِعَائِمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ذُرِّيَّةً وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه, أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله حشر لله ما هذا بشرا حشر لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتنشى الطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرون يعلمون الناس السحرة وما أزل على الملائكة وما أزل على الملائكة بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون ولقد علموا لمن اشتراه مالا في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 من سحرهم أما تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعهم إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لاهية قلوبهم لا قلوبهم وأسر وهم اسر النجوى الذين ظلموا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَا شَرَّ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرُتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْبَضْنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَكَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا يا الله ان ربك حكيم عليم الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولائك مبرؤون مما يقولون اُمّ غفرته ورسكم كريم بسم الله الرحمن الرحيم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 فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا آنَسْتُمْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ بأي آل أي ما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من النار من النار ونحاسه فلا تتصيران يرسلوا عليكم ما من النار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 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا مَرَاقًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَحَافِظٌ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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابت مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإن إليه راجعون الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجون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 قَد جَمَعُوا لَكُمْ فَخَشُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ من الله وفضل لم يمسسهم سوه واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوف لياء فلا تخافوهم وخافون فلا